Thank you. يا طول هو الى هندسوكه هو ربي ماشي تسر بالرافهتي في أعبق البحر تطرح جميع طياناً تصنع الأمانة والرأفة منذ أيام القدم <لی> <messageitti> من من إله <عليم> الاذ صافح عالي التبجيل من هو اله مذكاري ربي غافر الاذ صافح عالي التبجيل من هو اله مذكاري واطرحوا جميع طيانا فاصنعوا اللامنة والرقفة <تصنعوا> منذ أيام القدم بسم <تصنعوا> الله الربي هافرون الإثمى صفح علي التمقين